dou lawine douma taratin ah yesou lawine douma taratin ali yezou wajou sidi haslan el marmin yel farahiou saenak wrajat احيه دولوين ذو متاريدين اليش وجوج زين احسنت الدل ما ظين يا الفرحيم ودي الرند بس خرصو من الساعه اجي باغي دش بح نصيفه الفرحي ما سودا زي ما الساعه غزل الفرحيم احيه دولوين ذو متاريدين احيه دولوين ذو أليز وجوزين حزنة الماضيين هي الفرحين ودي الرانب بس قرصوم الساعة أدي يا فاغينا تشبيح نصيفة أفرحي ما سوف تبزي ما يا الفرحي يا الفرحي يا طولا وين بدو متغريتين احي يا طولا وين بدو متغريتين هاد الجواز زيني تسد حياره الشضحيه كيبان مشكوره دي دموره و لشويه كيف انت ازيب بالفطة اغير سعتيه عياتو غلوين بذوم زين حسنت الماضيين يا الفرحيين